بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد نقدم لكم الكتاب الحادي والعشرين من مكتبة الإمام ابن القيم المسموع كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطي المجلس الأول يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فقروا له بالعبوديه ولم يتخذوا من دونه وكيلا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ومن مبتدع في دين الله بشوه بالحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته وبيانا لحججه على العالمين وبيناته وطلبا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عينة الفترة وخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ولبثوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه واستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه واستهديه سبل الذين انعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه واشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه واستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه واعوذ به من شر نفسي وسيئات عمل استعاده عبد فار الى ربه بذنوبه وخطاياه واعتصم به من الاهواء المرديه والبدع المضلله فما خاب من اصبح به معتصما وبحماه نزيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عند الله عده ليوم الدين وأشهد أن الحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى اقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذله والصغار على من خالف أمره هدى به من الضلاله وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به اعينا عميا واذانا صمما وقلوبا غلفا فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتالفت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته مسير الشمس في الاقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فلما اكمل الله به الدين واتم به النعمه على عباده المؤمنين استاثر به ونقله الى الرفيق الاعلى من كرامته والمحل الارفع الاسنى من اعلى جناته ففارق الامه وقد تركها على المحجه البيضاء التي لا يزيغ عنها الا من كان من الهالكين فصلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين صلاه دائمه بدوام السماوات والارضين مقيمة عليهم أبداً لا تروا منتقالاً عنهم ولا تحويلاً أما بعض فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر عليه السلام من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والالسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصى بها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسولا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالات أوليائه ومعادات أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من اهباطه إلى الأرض وجعل معيشة أولاده فيها وايضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسماء الحسنة يغفض فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته وأيضاً فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك. ثم ينقلهم الى دار يتم عليهم فيها ذلك. ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والارض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواده ومساكنته في داره وجعل الخبيثين أهل دار الشقاء دار الخبثاء قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وايضا فإنه سبحانه لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبدل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهده شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا الي ويترك شهواته ابتغاء مرضاته ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي أنا الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدونني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم وأيضاً فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كاملين مستترين في أب البشر وأب الجن فأنزلهم إلى دار الظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدى للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون وايضا فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن اسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وإضاءة فانه سبحانه اراد ان يتخذ من ادم ذريه يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبتهم له هي غايه كمالهم ونهايه شرفهم ولم تكن لتتحقق هذه المرتبه السريه الا بموافقه رضاه واتباع امره وترك ارادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم فانزلهم دارا امرهم فيها ونهاهم فقاموا بامره ونهيه فنالوا درجة محبتهم له لهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو البر الرحيم وايضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيل آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته افضل درجاتهم اعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كبها والضبارا وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أنت واضع فقال بل أكون عبدا نبيا فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل برسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه نال هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم وايضا فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ويعرفهم قدرها ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكرا وأعظم التداذا بما أعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما اعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من انزالهم من الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء حكمة منه وعدلا وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه وعدو محبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروره وعظمت لذته وكملت نعمته وايضا فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم قال الله تعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف وايضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته في تركيب مستلزم لداع الشهوة والغضب وداع العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين لمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما تجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها وأشده ربا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر بها فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له ما يدفعه به ولولا أنه ذاق الم اغاره إغارة عدوه عليه وتبيته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمه الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم فاستعدوا له وأخذوا اهبته فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بني آدم فإن بني آدم قد ركبوا على العقل والشهوة وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بايثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وايثارهم إياه على غيره وكذلك بتحمل المشاق شليلة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتعظم ثمرتها على الجوارح فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المسورة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فإن المعلقة على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء وأيضا فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده فكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مختضى كونه محمودا وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعا فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمار الحمد الذي هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا ينبه سبحانه وتعالى على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل واممهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها فما وضع نعمته وإن جاءه لرسله ولأتباعهم ونقمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقب إخباره عن قضائه بين أهل السعارة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضي حكمته سواها وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه لأشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام ولو جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر واعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيظه في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور أن الله سبحانه لما أرى آدم عليه السلام ذريته وتفاوت مراتبهم قال يا رب هل سويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر فاقتضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد وايضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي يتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين وأيضا فإنه سبحانه له الخلق والأمر، والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها، وإنما هي دار نعيم ولذة، فاختضت حكمته سبحانه إخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره، ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه، فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسماءه الحسن وصفاته العلا فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وقد أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وأن ربوبيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سدى معطلا مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطركم وعقولكم وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نزه نفسه سبحانه عن هذا الحصمان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يلق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة وايضا فإنه سبحانه يحب من عباده امورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فإنه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معها وراحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أمود فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وهذا غاية ما يكون من الفرح وأعظمه ومع هذا فالله سبحانه أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقترض محبته له خلق الأسباب المفضية إليه لأترتب عليها المسبب الذي هو محبوب الله. وايضا فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر اعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنه بفضله ونعمته ويتقاسمون المنازل باعمالهم وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من اثبات دخول الجنة بالاعمال كقوله تعالى وتلك الجنه التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى دخول الجنه بما كنتم تعملون قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الداله على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية الله كقضاء سائر الأسباب لمسبباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضه والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحد وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تناها موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه في هذه الحالة العذبه وهو غير ظالم الله ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب عمالهم، ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. وأيضاً، فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض، كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله، إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال، ويستخلفكم في الأرض، فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف، إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الاجل النفيس فإن النفس مولعة بحب العاجلة وايثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وخلق عجولا فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور فاختضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا فيكون إليه اشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت ولهذا إذا ذاق العبد طعم الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا ابدا وفي الصحيح من حديث أبي هريره رضي الله عنه مرفوعا إن الله عز وجل يسال الملائكه فيقول ما يسالني عبادي فيقولون يسالونك الجنه فيقول وهل راوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لو راوها فيقولون لو راوها لكانوا اشد لها طلبا فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها ولم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول وقد أخدج منه فهو دائم الحنين إلى وطنه لا يقر قراره حتى يرى نفسه فيه كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي ولي من أبيات تلم بهذا المعنى وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكن هنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطروبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرب، فكان إسكان آدم وذريته. فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصله إلى أعلى المقامات من تمام عامه عليهم. والسيطوف أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم، فأنزلهم دارا أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلا وكلم موسى تكليما واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والإحسان وسرها أيضا أنه أظهر لخلقه من آثار اسمائه وصفاته وجريان أحكامها عليهم مقتضته حكمته ورحمته وعلمه وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته واشقائه للأعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر فكان في ذلك أعظم دليل علىهم أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم وأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيمانا وإذعانا وجحدوا المخذولون من خريقته وأشركوا به ظلما وكفرانا فهلك من هلك عن بينه وحي من حي عن بينه والله سميع عليم ومن تأمل آياته المشهورة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجر معلوم فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فباع المغبونون منازلهم منها بأبخص الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها اكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فإني أنا الغني عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم وأنا لا أتمتع فيها فإني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن انزل إلى دار البذر فإذا بدرت الزرع على سوقه وصار حصيدا فحينئذ فتعال, فاستوفه فحينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإني أعلم بمصلحتك منك وأنا العليم الحكيم فإن قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأنثالها إنما يتم إذا قلتم إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي اعدت للمتقين المؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها ولكن قد قال طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عالم منها لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقال الطائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيضها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجن الله تبارك وتعالى وصف الجنه التي وعدت للمتقين بعد قيام القيامه بدار المقامه ولم يقم ادم فيها واوصفها بانها جنه الخلد ولم يخلد ادم فيها واوصفها بانها دار جزاء ولم يقل انها دار ابتلاء وقد ابتلي ادم فيها بالمعصيه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 وقال لا يمسهم فيها نصب وقد ندى آدم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصيه وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر ابنه لا يسمع فيها لغ ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب وقد أسمعه فيها إبليس الكذبه وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن أسمعه إياه وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شرابا طهورا أي مطهرا من جميع الآفات المذمومه وآدم لم يطهر من تلك الآفات وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيها استحالة قط ولا تبديل ولا يكون بإجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى فإنما قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعل في جنة الماوى فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟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 قال الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن كان الله أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته واحتزته بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويصبه لأن إبليس ليس كان يقول بهذا الكلام مغويا له إنما يكون زاريا عليه لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عنه ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذا أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لماركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاصر وانما سمى الله ادم عاصيا ولم يسمه كافرا قالوا فان كان ادم اسكن جنه الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها الا طاهر مقدس فكيف توصل اليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها ادم وابليس فاسق قد فسق عن امر ربه وليست جنه الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق بته انما هي دار المتقين وإبليس غير تقيه فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أيفسح أي له أن يرقى إلى جنة الماوى فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل العرب التي نزل القرآن بلسانها ما التكبر ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسه ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الآية فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقاوله فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق وقال الاعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل قالوا وفي قول إبليس لهما ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجره ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله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 وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يرجو المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومع هذا الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهرة ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا والجة القدس قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار في سجين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نام في جنته وجنه الخلد لا نوم فيها باجماع المسلمين لأن النوم وفاه وقد نطق به القرآن والوفاه تقلب حال ودار السلامة مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كالميت قالوا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حادثة لما قالت له يا رسول الله إن حادثة قتل معك فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وإن كان لا يصححه رواة الأخبار ونقلة الآثار فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين، وهو القائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود، ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها، كما سميت بدهر الخلود، فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها، فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقض مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض محتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فإذ كانوا آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ فكانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة ينتهي هنا مجلسنا هذا إلى لقائنا آخر نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة